وأولت الصين اهتماما خاصا بتطوير علاقاتها مع دول الجنوب النامي بواسطة مشروعها الاقتصادي الذي أطلق عليه حزام واحد طريق واحد.